أم يقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فالكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من